أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم مبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى أحكام الحج والعمر بعد الفراغ من الكلام على صفته الحج ذكر هذا الفصل عن أحكام الحج والعمر فقال الأفضل للحاج أن يرتب الأعمال يوم العيد وهو العاشر من شهر ذي الحجة كما يلي رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي وهذا هو السنة فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج كأن يحلق قبل أن يذبح أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك هذا الترتيب هو هديه صلى الله عليه وسلم أعمال يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة يبدأ برمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف والسعي لكن ورد في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنا للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخرى إلا قال افعل ولا حرج هذا الحديث استفاد منه العلماء جواز كثير من الرخص الخاصة بالحج كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كثيرا ما كان يفتينا بذلك في أعمال الحج كان كثيرا ما يخطي يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال يوم النحر فكان يقول افعل ولا حرج وكأنها قاعدة مضطرضة في شأن أعمال الحج هذا الأمر سوف نستصحبه في مسائل كثيرة يكثر حولها اللغط من الأمور التي يختلف عليها المسلمون في أعمال الحج ومنها على سبيل المثال قضية الرمي فالسنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرمية يكون بعد الزوال لكن رخص جمع من العلماء في أن يرمي قبل الزوال وخرج بذلك فتاوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة وكانت هذه الفتوى المعتمدة أيضا الشيخ ابن باز في المسار لكن ليس الأمر كما يطبقه المسلمون في زماننا هذا هذا رخصة يستخدمها من يحتاج إليها لكن أن توضع البرامج في زيارات يعني يبقى منزبط الأمور كلها على أنه حيرمي بالليل ويمشي ثاني يوم علشان يقضي العيد هنا ويحق ليوم. يعني هذه ليست رخص لا تستخدم هكذا إنما تستخدم لوقوع ضرر يقع بالناس أو أن ينظم الأمر بشكل ترفع فيه المشقة التي تلحق الناس سوف تأتينا هذه المسألة بتخصير يقول يجوز للرعاة والمرضى ومن له عذر أو يضره الزحام أن يؤخروا رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر دي مسألة أخرى إن هو يرمي الأيام كلها آخر يوم يوم الثالث عشر آخر أيام التشريق يعني يأتي فيرمي مرتبا لكل يوم فيرمي لليوم الحاجي عشر الأولى ثم الوسطى ثم العق ثم اليوم الثاني بالكم يعني مش هيجي يرمي واحد هنا وواحد 21 هنا, هنا ومرة واحدة لا ده هيعمل الأعمال وهيمر عليها كأنها يبتدي كأنه عمل الأعمال دي كل يوم لوحده يبتدي كأنه بيعمل اليوم الحاجي عشر يبتدي بالجمل الصغرى الوسطى الكبرى ثم يعود مرة أخرى يأتي ثلاث مرات فإن أخره عن اليوم الثالث عشر من غير عذر فعليه دم لأن الرمي واجب من واجبات واجبات الحج وعادة ذكرنا أن الأحكام ستنقسم إلى نوعين إلى أركام هذه إذا حدث فيها خلل بطل الحج وإلى واجبات هذه تنجبر بدم يكون فيها شاد فإذا هو أخر عن اليوم الثالث عشر اختربنا رجو المريض ولم يجد أحد يوكي في شأن الرمي ماذا يصنع؟ هذا يجوز له أن يرمي بعد اليوم الثالث عشر ممكن يعمل كثيرا لكن لو له أخرها وعلى الناس، لما نستمشيها خالص يبتلي هو يرمي يرمي يوم 14 أو 15 من غير عذر فهذا عليه دم مع الاسم فإن أخره لعذر فعليه دم فقط ولا يرمي في كلا الحالين لفوات الوقت يبقى فإن أخره عن يوم الثالث عشر جينا عملها اليوم الرابع عشر هذا إن أخره عن يوم الثالث عشر من غير عذر عليه دم مع الاسم أخره لعذر المريض ده فعليه دم فقط طب يرمي بقى اليوم الرابع عشر ضغل لليوم الخمس عشر لا لا يرمي في كلا الحالين لفوات الوقت يجوز للرعاة ومن يشتغل بمصالح الحجاج العامة ك رجال المرور والأمن والمطافئ والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي من خارجها إذا لزم الأمر ولا فجية عليهم. واحد حيقوم بمصلحة عامة زي أطباء وزي رجال الأمن وغيرهم هل يجوز لهم أن يبيتوا ليالي من خارجها؟ نعم يجوز. خدوا لكم الكلام لأنه بعد كده التطبيق بيحصل غير كده وتطلع بعد كده يأخذوا بقى فتوى. فتلهم قاعدين في فنادق في مكة وفي في جدة وبيجي يروح يرمي ويرجع ويدخل فيها يعني هذا لي يجوز له أن يصنع مثل هذا ولا في عليه هذا في حق أصحاب هؤلاء هذه المصابح حدود منا شرقا وغربا بين يدي محصر وجمت العقبة وشمالا وجنوبا أجبلان المرتفعا طبعا كل المساء القصة بالحدود هذه يعني الآن محددة ومعروفة هذه الأماكن عروف حدود منها ووضعين عليها علامات يعرف الناس هل هم داخل المكان أم لا حدود مزدلفة من الشرق مفيض المأزمين الغربين ومن الغرب وادي محسر ومن الشرق جبل ثغير ومن الجنوب جبال المريخيات رمي الجمار بعد يوم العيد كله بعد الزوال ومن رمى قبل الزوال لزمه ان يعيده بعد الزوال فان لم يعد وغابت شمس اليوم الثالث عشر فعليه دم ولا يرمي لفوات وقت الرمي يبقى الوقت فين بعد الزوال عملها قبل الزوال عملها قبل, قبل الزوال من غير ما عذر من غير ما لقصه لازمه أن يعيده بعد الزوال لأن هذا وقته أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر اجزاءه ولا شيء عليه لكنه ترك الأفضل يعني افترضنا بقى إن هو أول يوم ما قدرش يرمي فجي يوم وعمل بقى الحكاية راح جايب اليوم القابلي ما فيش مشكلة واحنا قلنا أنه ممكن يعمل الكلام ده في اليوم آخر أيام التشريق فبالتالي لو حصص إن هو عمل الكلام الثاني يوم وجب يومين في يوم واحد لا بأس بمثل ذلك لكنه خلاف الأولى خلاف الحاج الحاج محمد صلى الله عليه وسلم. السُنَّ أن يطوف الحاج طواف الزيارة يوم العيد ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق وإلى نهاية شهر الحج. وهذه يعني أيضا من الأمور التي يكثر الحاجة إليها لأن عادة. تكون أعمال يوم النحر بالنسبة للناس شاقة فكثير يقول يعني يروح مثلا يتحلل التحلل الأول بذبح ورمي وتقصير ويبقي أمر الطواف مثلا اليوم الثاني حتى يكون الأمر بالنسبة إليه أيصل لشدة الزحام ويدوس له أن يؤخر إلى أيام التشريق بل إلى نهاية شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عن الحج لكن هو سيبقى عليه إن لم يطف إيه الحاجة الوحيدة اللي هتبقى محظور عليه آه النساء آه يعني إن أخر لم يجوز له أن يقرب زوجته لأنه ما تحلل تحللا كاملا وإنما تحلل تحللا أولية جوز له كل شيء من محظورات الأحرام إلا النساء يجوز له تأخيره إلى أيام التشريف وإلى نهاية شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشيا أو محمولة أو امرأة نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك يعني إلا مسألة زي دي امرأة ولدت أثناء الحج وهذا يحدث أكيد هممكن ستلاقي فوصة الأربع مليون دي حالة من الحلد فدلوقتي صارت نفساء والآن لا يجوز لها الطواف الطواف هذا حد الأركام ماذا تسمع؟ فنفاس ممكن يستمر أربعين يوم وهي أفترض من أن مثلا يوم التروية أو قبلها الشهر يعني قبلها بكم يوم أو بتعمل ايه؟ قالوا في مثل هذه الحالة يجوز أن تؤخر الطواف إلى ما بعد بالحج حد ممكن تطوف في محرم أو من يكون في معناها كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشيا أو محمولا الطواف مفروش توكييف لا يفعش أنه ياركل فيه مثل هذه الحالة يرخص لها فيه ذلك إلا دفع من عرفة إلى مسترفة وحبسه عذر كزحام وخشى خروج وقت العشاء فيصلي في الطريق آه دي بقى مرضو مسألة تانية بيحصل برضو أنه بالذات بقى اللي بياخدوا وسائل يعني بياخد أوتوبيس والحاجة وانتقل من عرفة إلى مسترفة ممكن يعد فعلا بقى كده 7-8 ساعات عشان يعرف يوصل يصل في المكان كله لا يقطع في ربع ساعة نص ساعة بالسيارة يعني لكن طبعا مع الزحام الشديد ده يصعب جدا فبعض الناس كذلك فالمسألة دي إذا حدث دفع من عرفة إلى مزدرفة وحبسه أغضر كزحام وخشية خروج وقت العشاء ماذا يصنع وقت العشاء كمان عشان خاطر انه إلى نصف الليل فبالوقت ممكن في الطريق يصلي او يصلي في الطريق ومن حبي عاجزا عن الوصول الى مزدلفة ولم يصل الا بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس وقف بمزدلفة قليلا ثم يستمر متجها الى منا ولا دم عليه يعني افراد برضو مساء دي ممكن تحدث فعلا وقعيا يعني يعني هتلاقي في وسط الناس دي كلها في ناس مش هتدرك كل دول هيا رفو يدخلوا مزدلفة في الليل فممكن واحد يوصل بعض كان صاحب ما وصل الساعة ثلاثة فممكن كان في ناس جت بقى بعضيه فلو حدث انه هو دخل مزدلفة بعد الليل دخلها بعض طلوع الفجر يقف قليلا بمزدلفة ولا شيء عليه ثم يتوجه الى من؟ من رمى الحصى دفعة واحدة اجزاء عن واحدة ده بقى ايه بتكبشة يعني فهيحداخر بالسبعة كده راح رميهم عشان يعني يبقى أشد على الشيطان فمن الممى الحصى ضفعة واحدة يلمهم بقى من تاني يلموهم من تاني ويرميهم واحدة واحد. ويكمل الست الباقية والمرمي هو مجتمع الحصى وليس العمود المنصوب للدلالة على الحوض العمود ده الموجود او ما يسمى بالشاهد يعني لو هو رماه وطلعت بره الحوض ما تتعسبش القصة مش ان انت تصيب ده القصة انها تنزل في هذا الحوض عشان كده اللي بيرمي من فوق بيرمي من الدور الاعلى فممكن بيرميها كده ويصيبش من شرط ان المش... يصيب الشاهد تنزل على طول يعني يبقى ال... القصة فين المرمى نفس الحوض ده اللي فيه هذا العمود عشان كده في حاجة بقى مهمة تخص الجمرة العقدة إن في اتجاه مع الزحام ما تلاحظ شايفه في اتجاه ما ينفعش رمي من ناحيته لأنه الحوض بالنسبة لها نص دايرة مش دايرة كاملة الباقي دايرة كاملة فترمي من هنا أو من هنا أو من هنا عندما فيها التانية لازم تبقى عارف الاتجاه كويس عشان لما ترمي ترمي في الحوض بأحد الحاجات اللازم ينبهوا إليها ونحن هنختم البحث ده بذكر الإخطاء التي يبتكبها الحجيج الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال في النهار فإن خشية من الزحام رماها مساء. هذه مسألتنا قضية وقت الرمي. الأفضل لا شك أن يرميها هكذا أما إن كان هيقع في إشكال واحنا قلنا واحد كبير في السن امرأة لا تستطيع أن ترمي في وسط الزحام الرهيب ده يجوز أن ترمي ليلا لحاجة لضرورة فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يوقت آخره والحديث برضو أصل الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعمال يوم النحر ومنها أنه سئل قال له الرجل رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج وهذا حديث منتفق عليه يبقى هذا لا إشكال إن هو أن يصنع مثل هذا أنه يرمي ليلا بس لهذا المعنى إذا حضت المرأة قبل طواف الزيارة أو نفست فلا تطوف حتى تطهر وتبقى في مكة حتى تغتسل ثم تطوف مسألتكم هذه فإن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة فلها أن تتلجم بخرق وتطوف لأنها مضطرة ولا يكلف الله نفسا إلا وصح يزيد الحالة التي يجوز لها زي ما أنا وصفتكم المسألة بالضبط يعني لو كان كان عندها ساعة أنها تستطيع أنها تقعد يوم واتنين في مكة وهي قادرة ماديا على أنها تمكث وما يوجد مشكلة بالنسبة لها أنها تقعد يومين دول وهي خلاص مثلا هي حتطهر في يوم السفر ليلا مثلا اللي هو اليوم اللي هي حتسافر فيه لا تؤجل كان عندها ساعة أن تستطيع أن تؤجل السفرها يبقى كذلك ما كانش فيه ساعة صعبة جدا وأنها تعرف تغير مع السفر أو غير ذلك يبقى لها رخصة يبقى دايما نعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الكروه دائما أبدا الالتفاف ويبقى فيها يعني نوع من الترخص الجافي ابن القيم يقول إن علامات تعظيم الأمر والناهي التي هي تعظيم للأمر الناهي التي هي حظ المؤمن من اسم الله العظيم يقول منها ألا يترخص العبد ترخصا جافيا فهذا ترخص جافي يقول الترخص الجافي زي إيه إنه هناك رخصة رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العبد صلاة الظهر في وقت الحر الشديد يصليها بعد دخول وقتها بفترة وسمي هذا الإبراد فدلوقتي فوقعنا الظهر الساعة 12 لتلت والعصر مثلا ساعة 3 لتلت هو حوالي 3 ساعات دول فهو ليه ان هو يأجلها شوي يخليها مثلا في يكون في حر يعني. يأجلها ساعة فصاحبنا ده ياخد الرخصة ويمدها قوي لغاية ما يصليها يصليها مثلا الساعة 2 ونص على اعتبار ان هو بيلفي ابراط فيقول هذا ترخص جافي وهذا الترخص الجافي ينافي معنى تعظيم الأمر الله فهكذا هنا ينبغي ان نتعلم هذه القاعدة في امور الحج احنا قلنا ان حكمة الحج اصلا كلما كنا بنأتي على منسك من المناسك نقول هذا لتعظيم امر الله سبحانه وتعالى قلنا لا تدخل مكة الا باحرام لماذا علشان تعظيم دخول مكة. تعظيم هذا النسك قضية كلها تدور حول هذا المعنى فبالتالي يبقى ده مقصد الشرع مقصد الشرع من الحج تعظيم الرب سبحانه وتعالى فكل ما يتنافى مع هذا المقصد ينبغي أن يطرح جانبا احنا دايما تلقى حاجات كده مستحضرينها ومستصحبينها في الأحكام حكم وإلى المعينة نستصحبها معرفة مقصود الشرع في الحكم يساعدنا كثيرا في الفتوى في مثل هذه الأمور يعني على سبيل المثال مثلا أنا أضرب لكم مثال عشان يقرب لكم الأمور في النكاح مثلا مقصود الشرعي حفظ الناس عمارة الأرض مستعمركم فيها هذا مقصود فييجي مثلا واحد منهم في الخليج زواج مشهور اسمه زواج المسيار زواج المسيار ده عادة بتبقى كان يسموه في البداية زواج رجال الأعمال إنه واحد أنا دلوقتي شغلي كل أسبوع في حتة. شغله كده عنده شغل في دبي وشغل في الرياض وعنده شغل في مصر وعنده شغل في كاسب تقريبا كل بيعود أسبوع وراجل ويريد امرأة فإذا هو معقول حياخدها معاه يعني يبقى زوج وله مثلا أولاد وبتاعها كل شوية ما هو بيتنقل بالشكل ده وفي نفس الوقت مش عايز يقع في الحرام فيعمل ايه؟ طيب خلاص اتجاوز اتجاوز لك في كل بلد واحد يعمل عندكش مشكلة قبل مهم ورضو مش عايز يبقى عليها تبعاتها فاول ما طلعوه كانوا بيسموه زواج رجال الاعمال على هذا الاعتبار انه هو بيشترط عليها ان ينجب منها قلوا بالك بقى عشان ده المعنى ده عشان تفهموه ان ينجب منها واحيانا يشترط ان ينفق عليها يعني ان لا ينفق عليها وتاعه. يبقى هو فقط للاستمتاع لكن من حيث الشروط والاركان في ولي في ولي يشهد به شهود عدل يشهد به شهود عدل مفيش مشكله من حيث الصيغه مفيش مشكله من حيث الاركان والشروط فتوافرت فيه الاركان وتوافرت فيه الشروط فهو صحيح وبهذا افتى جمع من العلماء المعاصرين ومنهم علماء المملكه ومنهم الشيخ ابن لكن بقى فيها اشكال من ناحيه ثانيه مراعاة مقصد الشرع هنا انه في التطبيق بقت فيه مشاكل كتير انه هذه المرأة التي اشترطت على نفسها انها تنجب ان انجبت ايه اللي يحصل بعد فترة تبتدي تحن الى مثل ذلك يحصل خلافات شديدة بسبب الاشتراطات الخاصة بالنفقة وغيرها مراعاة مقصد الشرع اتداءا يخلينا نبتدي نضيق هذه المسألة ولا نجعل لها حكم عام فنفعش نقول جواز زواج المسيار هكذا لا, لا يا جماعة. المسألة دي تحتاج فتوى خاص واحد بظروف معينة واحدة بظروف معينة شيء ما ممكن الشروط دي تبقى موجودة ممكن بس ما نصعهاش علشان ما يتسببش ده في ان احنا نقع في مثل هذه المخالفات خيمته فبرضو هنا المقصود الشرعي ايه تعظيم الرب سبحانه وتعالى فكل ما يتنافى مع هذا المقصد ينبغي أن ينحى جاندا موضوع التوكيل تجوز الإنابة في الرمي لمن لا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله عند كل جمرة في مكانه يفعل أنت توكل نعم عن الضعفاء والنساء وده من أعمال البر في الحج الشباب بقى يبقى بيرمي عن بعض الناس الكبار السن يبقى منها فيها قضاء الحاجة لمسلم وهي من أشد الحوائج بالنسبة له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتقد شهرا في مسجد هذا فعمل فذ وضخم وفي زمان مبارك تضاعف فيه الأعمال فلا شك أنه يؤجر عليه إن شاء الله أجر عظيم يمتد وقت الذبح للهدي من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر الهدي يزبحه في أي يوم من هذه الأيام حولنا ان هو السنن هو يصنع هذا بعد ان يحلق يذبح في ترتيب اعمال يوم النحر لكن ان شاء ان يذبح في اي يوم من ايام التشريق جاز له ذلك اذا احرمت المرأة بالعمرة ثم حاضط قبل الطوف فإن طهرت قبل اليوم التاسع اثمت عمرتها ثم احرمت بالحج وخرجت الى عرفة وان لم تدخر قبل يوم عرفة ادخلت الحج على العمرة بقولها اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي فتصير قارنة وتقف مع الناس فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت اللي بني يخشوا بعض دي حالة خاصة بالحائب التي يأتي عليها زمان الحيض في وقت الحج هي افترضنا دخلت مكة مثلا اليوم الخامس وكانت حائب وهي أحرمت وأرادت التمتع فحاضر. قبل أن تعتمش فماذا تصنع هذه تنتظر إلى أن يأتي يوم عرفه إن لم تظهر قبل يوم عرفة تدخل الحج في العمرة خلاص كده هكذا هي حجة وعمرة الاثنين مع بعض يقول فإن لم تظهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي ما هي أصلاها هي لسه محرمة هي محرمة ومنتظرة إنها تظهر من حيضها فبالتالي إذا دخل زمان الحج تدخل الحج على العمر يبقى هي أحرمت بالعمرة أحرمت بالعمرة بداية. الأول خلص على ما مقامرة ستبقى أحرمت بها فتدخل هذه على ذلك وتصير قارنة لأنها انتد بها زمان الإحرام إلى وقت النصف المفرد أو القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى يسن له أن يقلب نسكه إلى عمر ليكون متمكعة طب أنا أحرمت أو أحرمت ونويت القران يسن له أن يصنع ذلك فقد قلب لهم النبي صلى الله عليه وسلم نسكهم كانوا طارنين أو مفردين وقلب لهم النبي صلى الله عليه وسلم نسكهم إلى التمتع وقال لو استقبلت من أمر ما استدرت وما سقت الهجية لتمتعت فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهج لكان صنع هذا ولا شك كما ذكر أهل العلم ومرت علينا هذه المسألة أنه لا يقلبهم إلا إلى الأفضل وهذا هو القول الراجح في أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة وله قلب نسكه إلى التمتع قبل الطواف ولا يحول المفرد نسكه إلى قارن ولا يحول القارن نسكه إلى إخراج الحالة الوحيدة اللي ينفع أن هو يعملها إيه؟ المفرد قارن يقلبه تمتع إنما لا يصح أن يقلب المفرد نسكه إلى قران ولا القارن نسكه إلى إفراد بل السنة أن يحول نسكه مفردا أو قارنا إلى التمتع إلا لم يكن مع القارن هدي لأن الله صلى الله عليه وسلم قال لو سقط الهج يجب على الحاج أو المعتمر أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والجدال وسيء الأخلاق كما تعرفون فالله عز وجل نص على ذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لا رفث ولا فسوق وسترفع أن هذه تشمل اتداء كلمة الرفث الكلام القبيح يبدأ بالكلام عن الجماع ونحو هذا ويعمم في سائر الكلام القبيح فلا رفث ولا فسوق ولا قع في محظورات ولا ذنوب توصله إلى ذلك فلا يجوز له الغيبة ولا يجوز له النميمة ولا يجوز له السباب كل ذلك مما يسبب وقوعه في الفسوق لا يجوز له مثل ذلك أبدا بل ربما يتلف عليه أجر حجته فلا نقول أنه لا تصح حجته وإنما قد يعني يفسد عليه أمر أجر الحج ولا جدال يقول سيجب على الحاج أو المعتمر أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والجدال وسيء الأخلاق وأن يختار لصحبته الرفقة الصالحة وأن يأخذ لحجه وعمرته المال الحلال الطيب فكما تعرفون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رب أشعف أخبر هذا مأكله حرام ومطعمه حرام وغذية بالحرام فأنا يستجاب له يقول لبيك فيقال له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخوله حسن ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها دخول الكعبة بقى مش دخول المسجد يعني أنه ربنا يمن عليكم تدخل داخل الكعبة فهذا لا شك يعني من الخير لمن يوفق له أحد الإخوة في عمراتنا هذه أخبرني قال سبحان الله كان يوم ويخسروا الكعبة وتفتحوا الباب يعني هيفتح الباب ومنعت ما وكان لي يعني وسطة مش عارف مين تبع مين وحادخل قلت والله لا احتاجوا الى مثل هذا ورحت استعانت بالله فجاء الضابط يحول بيني وبين الدخول قلت له لا تستطيع إن شاء ربي سأدخل قلت سبحان الملك فتح عليها الأمر هكذا من غير ما وسيلة وقيت نفسي جوها سبحانه الملك يعني. فهي كذلك من عند ربنا يعني. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر, ويكبر الله ويدعوه فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير رينه بين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه ثم يصلي في الحج ست وقفات للدعاء على الصفان وعلى المروى وهذان في الساعة وفي عرفة وفي مصدرفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى فهذه ست وقفات للدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها هذه الحديث الصحيحة الوردة في هذا الباب أما الحديث الذي تقدم معنا من أنه ترفع الأيدي حديث النسائي حديث تقدم معنا في الكلام أنه حال رؤية الكعبة بأنه يرفع يديه حال رؤيتها ويرفعها على الصفا والمروى كذلك هذا حديث باطل لا أصل له إفاضات الحجاج ثلاث الأولى من عرفة إلى مزدرفة ليلة عيد النح الثانية من مزدرفة إلى ميناء الثالثة من ميناء إلى مكة إطواف الإفاض النزول في المشاعر من مناخ من سبق ومن ترك المبيت بمن الليلتين أو ثلاثة من غير عذر فعليه دم اللي يترك المبيت بمنا، المفترض أنه هو, هو حيبات في منا الأول حاجة الليلة عرفة هذه ليست لا تجب عليه وإن كان هذا هو الصنة إنما بعد المبيت المطلوب هو هنا من أول ليالي أيام التشريق ليلة الحاجة عشر والثانية عشر والثالث عشر فمن ترك المبيت بمنا ليلتين أو ثلاثا من غير عذر فعليه دم ومن لم يجد مكانا في منا نزل بجوار آخر خيمة من ما هو واضح إنه لو المكان لم يتسع مع هذا الزحام، فيجوز أن يحدث توسع عن الحدود الأساسية لمينا. بس يبقى معروف أن دي دي حدود مينا والباقي توسع خاصة بأصحاب الضرورات يعني. إنما إنه هو بينزل فين بقى جنب آخر خيمة، آخر خيمة في مينا، مش آخر خيمة من جدة. من لم يجد مكانا في من النزل بجوار آخر خيمة من منا من أي جهة ولو كان خارج منا ولا حرج ولا دم عليه ولا يبيت بمنن على الأرصفة أو في الطرق فيضر نفسه ويؤذي غيره زي بقى جماعة جنوب شرق آسيا والهنود وبتحصل منهم مشاكل كل سنة ويعملوا أكلهم وبتاعهم والخيم تولع والدنيا تبقى مشاكل يقول فلا يا صح أن يبيت على الأرصفة أو في الطرق فيضر نفسه ويؤذي غيره مالوش مكان غير كده يعني يبات ماشي بس يبقى ما يبقاش يسبب الأذى للناس مينة ومزدلفة وعرفات مشاعر مسجد لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتا ويؤجره أو يأخذ أرضا ويؤجرها فإن فعل فالناس معذورون ببذل الأجرة والإثم على من أخذها يعني دلوقتي ليه ما تتعاملش بقى منه فنادقه فتبقى العملية إليه بغاية أن هذا هي الموضوع كده برضه خيام وا لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتا ويؤجره أو يأخذ أرضا ويؤجرها فإن فعل فالناس معذورون ببنزل الأجرة والإثم على من أخذها اللي يعمل بقى كده ويأجر مكان معين يبقى حاجة كده خيام معينة تبقى خاصة فالإثم على من فعل فانك. وعلى الإمام أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يراه مناسبا بحيث تتحقق المصلحة والربح. عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون ها هنا وأشار إلى من القبلة والأنصار ها هنا وأشار إلى من القبلة ثم لينزل الناس حولهم. فنظم النبي صلى الله عليه وسلم نزول صحابته في حجة الوداع في منة. إذا أخر الحاج طواف الزيارة فطافه عند الفروج أجزأ عن الوداع إذا نواه للزيارة لكنه ترك الأفضل إذا أخر الحاج طواف الزيارة فطافه عند الفروج أجزأ أجزأ عن الوداع إذا نواه للزيارة لكنه ترك الأفضل نحنا قلنا أن طواف الزيارة ممكن ينتدب يطوفه في زحجة إن شاء لكنه ترك الأفضل فالأفضل لا شك أن يطوف طاف للقدوم وطاف الزيارة أو الإفادة وطاف الوداع هذا الأفضل من وجب عليه طاف الوداع وخرج قبل أن يطوف للوداع لزمه أن يرجع ويطوف للوداع فإن لم يرجع فعليه دم إذا وجب عليه طاف الوداع وخرج قبل أن يطوفه لزمه أن يرجع ويطوف للوداع فإن لم يرجع فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ما يقول إذا رجع من الحج أو العمر أو غيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو الصرايا أو الحج أو العمر إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هذا حديث متفق عليه وبعض الفضه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الإياب من السفر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وفيه هذه الزيادة سبق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هذا إذا كان راجعا من حج أو أمره الأركان والواجبات ذكر ما عداهما من سنن الأسباب الأحكام اللي مرت علينا دي كلها إلى أركان واجبات وسنن الأركان واحد الإحرام اثنين الوقوف بعرفة ثلاثة طواف الزيارة أربعة السعي طب هو أركان العمرة كانت إيه؟ ثلاثة الإحرام والطواف والسعي يبقى زادت هنا زادة هنا إيه؟ الوقوف بعرفة إن الطواف الأول بس الطواف الزيارة طواف الفاوضة هو ده الطواف الركن بالنسبة للحج وسعي والوقوف بعرفة طيب واجبات الحج واحد الإحرام من الميقات المعتبر له الإحرام من الميقات المعتبر له علشان لو جاوز هذا المقاط يبقى عليه دم اثنين المبيت ليالي ايام التشريق بميناء لغير اهل السقاية والرعاية ونحوهم اللي احنا قلنا عليهم اصحاب الاعذار زي الاطباء وزي القائمين على مصالح الناس فمثل هؤلاء لا يلزمهم المبيت ليالي ايام التشريق بميناء يبقى لو مضتش ايام التشريق بميناء علي دم. المبيت بمزدلف ليلة النحر ليلة النحر هذا الواجب الثالث مبيد بمصدرفه ليلة النحر أو معظم الليل للضعفاء ونحوهم أربعة رمي الجمار خمسة الحلق أو التقصير ستة طواف الوضاع لغير أهل مكة عند الخروج منها يبقى دي واجبات الحج يبقى واجبات الحج ست والأركان أربعة من ترك ركلا من أركان الحج أو العمر لم يتم نسكه إلا به من ترك واجبا جبره بدم فإلا لم يجد فعليه التوبة ولا شيء عليه ومن ترك واجبا جبره بدم أو الوصوليون لما بيتكلموا في الأول خالص في مفحف الأحكام عن الواجب فيقولوا ساعات يصطلح على الركن بأنه فرض وسعات يصطلح عليه بأنه واجب فكان يقولوا الفرض هو الواجب إلا في مساء منها الحج يعني هو هو يعني يقول فروض الصلاة هي هي كأنها أركان الصلاة إنما في الحج الفرض الركن هذا إذا لم يتمه أو لم يأتي به بطل حجه أما الواجب فهذا إذا لم يأتي به جبره بدم فيبقى الأصل أن الفرض هو الواجب إلا في مسائل الحج وفي بعض المسائل الأخرى أيضا نص عليها في كتب القواعد إن لم يجد فعليه التوبة ولا شيء عليه ونسكه صحيح طب علي دم شيء الغلبان يعمل. فلا شيء عليه لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل صحيح لكن من تركه متعمدا فهو آثم عليه الفدية ومن تركه غير متعمد فلا إثم عليه وعليه الفدية إن وجد من ترك هذا الجبران من إنه الدم إنه إذا تركه متعمدا عليه الفدية أما إذا تركه غير متعمد فلا اسم عليه وعليه الفدية إن وجد سعده. من ترك سنة سوى ما تقدم سوى العشرة دول الأربع الأركان والست الوجبات سنة فلا شيء عليه في ترك سنة يعني زي أي مثلا هذا هو حاجة حاجة من الأعمال صلاة ركعتين بعد الطواف سنة حالة مثلا هيئات كأن الدعاء بنحو في الطواف أن يقول ربنا كنا ببني حسنا فلات حسنا استلام الركن والحجر كل هذه سنن أنه يرتقي جبل الصفا والمروى ويدعب ويطيل بما يفتح الله عز وجل أن يقول مثل هذه الأذكار كل هذه سنن واردة عن يصل واحد جاء في السعي وما مهرولش ما دينا الميلين لا إشكاف هذه سنة لا شيء عليه إن تركها والسنة عدا الركن والواجب من حج أو عمره وغيرهما سواء كانت او أو أفعالا سوى العشر دول الباقي كله في حكم السنة أحكام الفوات والإحصان من ترك الإحرام الحاجات بقى إيه لو فاتته أو منع ولم يستطع الاتيان بها نشوف كده إيه المترتبات هذه الأمور من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به يعني من ترك الإحرام هذا لا ينعقد نسكه أصلا لم ينعقد لأنه الدخول في النسك شريطته الإحرام ترك ركن غيره يعني ترك الوقوف بعرفة لم يتم نسكه إلا به من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمره ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه ويهدي وإن اشترط حل ولا شيء عليه عشان كده دي فايدة الاشترط من وفاته لقوف بعرفة يفوته الحج فماذا يصنع يتحلل بعمره ويقضيه فيما بعد يقضي هذا الحج إن كان هذا الحج هو حجة الإسلام ويهدي ويكون عليه هج وإن اشترط فقال الحبثني حابس فمحل حيث حبثني فلا شيء عليه من صده عدو عن البيت أهدى ثم حلق أو قصر ثم حل كما صنع نبي صلى الله عليه وسلم في عمرته الحديبين فلما حلوا بينه وبين الاتيان بهذا النسك صنع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته معه أهدى ثم حلق أو قصر وإن صد عن عرفه تحلل بعمره يتحلل بأن يؤدي عمره ويكون هذا إبقى كأنه قلب حجه إلى عمره وإن حصره مرض أو ذهاب نفقه فإن كان مشترطا حل ولا شيء عليه وإن لم يكن اشترط في إحرامه ذبح ما فيسر من الهج ثم حلق كل ده إزاي يقدر يخرج من إحرامه ده واحد ركن الحج واحد صده عن البيت عدوه أو حبسه مرض أو سرق أو سائر هذه الأعذار إزاي يخرج بقى خلاص يبقى كده خلاص الحجة بسطة نروح لا يفعش لو فاته الوقوف بعرفة يتحلل به بعمره لو صد عن البيت ماذا يصنع يهدي ويحلق ويحل ان حصره ومنعه مرض أو ذهاب نفقه يبقى لو كان مشترط ما معلوش أي مشاكل إن لم يكن مشترط عليه أن يذبحه ما تيسر ويحلق ويقصر ثم يحل كشأن من صد عن البيت بعدو ونحوه ومن كسر او مرض او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل امكان فرض الظهر اللي واحد في الزحام الشديد ده وقع وتكسر اتكسر له دراعه ولا اتكسر له رجله خلاص بحيث ان مش هيؤدي النصف يعني عرج لهذا يكون قد حل يبقى ده معناه هو يضحي ما يتيسر ويحلق هذا حل كده يكون حل من احرامه وعليه الحج من قابل ان كان فرضه انتيثر له هذه أي ملخص الكلام الخاص بأحكام الحج كذا يبقى احنا انتهينا من الأحكام الخاصة بهذا الكتاب لم يبقى معنا إلا الكلام على زيارة المسجد النبوي لكن قبل المرور على هذا المبحث لطيف يسير نعرش سريعا على الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الحج يبقى نقفل المبحث ذا بذكر هذه الأخطاء بداية من الإحرام وهكذا اولا الأخطاء التي يقع فيها الناس في الإحرام الإحرام والأخطاء فيه تقدم معنا ما ثبت صحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمر وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات الهجم هذه هي المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حدود شرعية توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد تغييرها أو التعدي فيها عشان ما يطلعوش هو اللي بيخلهم يقولوا كل فترة أحكام عند الله الحج طالما اشهر معلومات يبقى في حج في شوال وفي حج في كده ونعمل بقى تسع شوال يبقى يوم عرفه ونكمل الموضوع طالما اشهر معلومات ف هتلاقيهم في يوم من الايام ممكن يجي يقولك لك يعني اشمعنا يعني المواقيت دي ما كل واحد من حتته وتبقى المسألة سهله أنا ه... وبالذات بقى واحد دلوقتي طيران وبتاع فيبقى من بيته كده ويحرم ويبقى مش مشكلة يعني بشكل عام يعني ضد انه م... يسر على الناس و... فالله اعلم ممكن تطلع لنا الاحكام دي لا شك الإحرام من هذه المواقيت هذه المواقيت مواقيت توقيفية موروثة عن الشارع لا يحل لأحد أن يغيرها أو يتعدى فيها قال الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فلا يكون الإحرام إلا من هذه المواقيت فالإحرام منها واجب على من أراد الحج أو العمر فإذا هنا بقى ذكر الأخضاء فإذا مر بها أو حذاها سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو في محاذاها ان لم يمر بها وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام من اختسال وتطيب بدنه ولبس الثياب بالإحرام ثم يحرم قبل مغادرته إن كان من طريق البحر فإن كانت الباخرة تقف عند محاذات المقات تقف اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها ثم أحرم قبل سيرها وان كانت لا تقف عند محاذات الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام قبل أن تحاذيه دون الميقات قبل أن يأتيه إن كان طريق الجو اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس ثوب إحرامه قبل محاذات الميقات ثم أحرم قبيل محاذاته اللي هو في العادة أو عارف تقريبا لو حتى لم ينبه عليه في الطائرة يبقى مثلا بعد ثلث ساعة ربع ساعة أو ساعة أو لما يطلع الطائرة على حسب قرب بعض البلاد عن المكان الذي سنزل بيسا سواء كان في جدة أو كان في المدينة أو غيرها. لا ينتظر حتى يحاذيه لأن الطائرة تمر به سريعا فلا تعطي فرصة هيحاذيه إزاي دائما يوقف الطائرة في الجو يعمل فإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس وهذا لا يضره لكن يقع الناس كثيرا أنهم يمرون من فوق المقاد في الطائرة أو من فوق محاذاته ثم يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم متعذي لحدود الله وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وإنه جور عن طريقنا وإن أردنا أن نأتي قرن شق علينا قال فانظروا إلى حذوها من طريقكم فجعل سيدنا عمر رضي الله عنه ميقات من لم يمر بالميقات إذا حذاه ومن حذاه جوا يبقى دونه فإن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه عند أكثر العلماء فجية يذبحها في مكة وفضقها كلها على الفقراء فيها ولا يأكل منها ولا يهدي منها لغني لأنها بمنزلة فيه الكفار الطواف والأخطاء الكالية فيه أولا ابتداء الطواف من قبل الحجر أي من بينه بينه وبين الركن اليماني وهذا من في الدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا طوافهم عند الزحام بالجزء المسقوف من الكعبة فقط بحيث يدخل من باب الحجر إلى باب الباب المقابل ويضع بقية الحجر عن يمينه وهذا قطأ عظيم لا يصح التطاق بفعله لأن الحقيقة أنه لم يطوف بالبيت وإنما طاف ببعضه لو عمل كده ودخل من جوه إصلاهم في الحجر بيبقوا فتحين باب للدخول وباب للخروج فبيدخل من واحد ويخرج من تاني يروح داخل من جوه أو يصليل ركعتين ويكمل لو عمل كده يبقى الشدة كل سنة طيب راح يعيد الشدة من تاني من الأخطاء الرمل في جميع الأشواط نحن قلنا الرمل في ثلاث أشواط فقط المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله حتى أنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة فيحصل من التضارب والأقوال المنكرمة ما يليق بهذا العمل خمسة اعتقادهم أن الحجر نافع بذاته ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسادهم وبعد الحامزة بقى إيه يجيب البركة ويقول عليه فهذا لا شك فالنفع الضرر من الله وحده وكل هذا جهل وضلال قال عمر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبل منها استلامهم أي بعض الحجاج لجميع أركان الكعب أركان الكعب هو يستلم الركن اليماني والحجر فيكمل بقى كمان في الركنين الشاميين فهذا هذا الاستلام لجميع أفكان الكعبة أيضا هذا لا يجوز وربما استلموا جميع جدران الكعبة حظوا تيدوا باكرة عين وماشي با بيمسح بقى الكعبة كلها وتمسحوا بها وهذا جهل وضلال فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليمانيين الحجر الأسود وهو في الركن اليمان الشرقي من الكعبة والركن اليمان الغربي وفي مصنف الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة قال معاوية صدق يعني في الأول أخوة دين بالكم الكلام قال له أنت, بتاخد, أنت بتستلم ليه الركنين الشاميين دول فقال له والناس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فيش حاجة من البيت تتهجر هذا بيت الله وأعظم بقاع الأرض فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال معاوية صدق وهذه فجة في مسائل خاصة بمخالفات الناس عن السنة وقرهم في بعض البدع أن نحتج بمثل هذا. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن. من الأخطاء الخولية في الطواف. مثلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصوص لكل شوط. دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث. قال شيخ الإسلام التميمية وليس فيه عن الطواف ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية تخصيص كل صوت بالدعاء معين لا يدعو فيه بغيره حتى أنه إذا أتم الصوت قبل تمام الدعاء قطعه ولم يبقى عليه إلا كلمة واحدة ليأتي بالدعاء الجديد للصوت الذي يليه يعني هو هو ماشي فما الحقش يكمل مثلا يعني عملينه دعاء طويل شوية فجيه مثلا يقول اللهم ويفت يروح بقى إيه دخلنا بقى في دعاء الثاني هو دخل في الصوت الثاني يروح مقاطع بقى الدعاء اللي كان ماشي فيه ده ونبتدي بقى دعاء الصوت الثاني وربما يكون أو بيسكن الحاجات المشاهير طبعت بمطابع يقول ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ من هذه الأدائية المكتوبة سيدعو بها وهو لا يعرف معناها وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلبه المعنى رأسا على عقب وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر <تصفيق> وقد سمعنا من هذا العجب العجاب عارفين اللي يعدوا معدين يا ربا يقول طبي عد مطابع لي <تصفيق> ولو دع الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيرا له أنفع ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماع على خائب دي بقى يعني ما في أكثرها بالذات بقى الطائف أن يجتمع على قائد يطفوا بهم ويعملوا بقى مظاهرات أثناء الطائف ويلقلهم الضعاء بصوت مرتفع فيتبعهم الجماعة بصوت واحد فتعلوا الأصوات وتحصل الفوضى وتشوش بعض الطائفين ليس شك هذا من أيضا التي تذهب معنى الطائف الذي ينبغي أن يتحصل فيه من الكشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى وهو يقول لي ويا حبذة لو ان هذا القائد اذا اقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال فعلو كان يلا جماعة دلوقتي همثوف سبع اشواط كل شوط نعم كذا كذا كذا, كذا ونحن دلوقتي مبين الركن والحجر نقول ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفقاية حسنا وقنا عزب النار ونبتدي ونقول بسم الله تشغير بالطريقة وهذا يعلمهم الامر كيف يكون انما يسيبوا بقى يبتدي بقى يقول لي بقى الباس ايه يقرأ بقى استغفر اللي ربنا يفتح عليه ديه إنما ما يعودش رأيه لبقنهم كما يحدث الركعتاني بعض الطواف والفطأ فيهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف لقدم إلى مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى وصلى ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة وقرأة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والثانية قل هو الله واحد الخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لابد أن تكون صلاة الركعتين قريبا من المقام فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام المواسم ويعوقون سير طوافهم وهذا الظن خطأ فالركعتان بعض الطواف تجزئان في أي مكان من المسجد ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيدا صلي من وراء شوية في هذا الاتجاه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن كان, كان مزدحم ولا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة الله في أي مكان من المسجد الحرام ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم والله عز وجل قال أدعوا ربكم تضرعوا وقفيا إنه لا يحب المعتدين من الأفطاء كذلك الخاصة بالسعي صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والفطأ في ذلك يفعل بعض السعين بعض الأخطاء أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعب فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويؤمنون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يفعلوا الصنة كما جاءت إن تيسر لهم وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فمن الخطأ الذي يقاله بعض الصعين أنهم يسعون من الصفة إلى المروة أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفة والمروة كله وهذا خلاف السنة فالسنة أن يشتد ما بين العلمين أما أن يشتد في سائر السعي فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما الأخطاء التي يقع فيها الحديث بالنسبة للوقوف بعرفة اولا أنهم ينزلون خارج حدود عرفه. يصلك الخصة بتاعة الاخ لما بقوا يرموه داخل حدود عرفة لانه يحتاج انه ثاني بس لحظة يدخل جوه فاخدوه هلا بلا جده ودخلوه عشه الناس كان اخطى بذلك انه اذا دخل للحظة داخل عرفة فيبقى كده هو قفد عرفة فبعض الناس بقعد بره ومش عايز يخش وكده خلاص هو متكيف كده الحتة دي مع اجزاء جوه ما فيش فالإخوة بيقولوا خدوه راح شايدينه بقى كده وراحوا رامينه جواه وبعد كده هم خدوه اللي في الاسم يا انهم ينزلون خارج حدود عرفة يتقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ثم يصرفون منها الى مزدرفة من غير ان يقف بعرفة بقى بره وهذا سطأ عظيم يفوت عليه الحج لاحظ هو في العدد الرهيب ده بعض الناس بيحصل لهم كده فعلا بيبقى بره عرفة اما هو مش عارف عشان جده لازم يبقى عارف حدود عرفة كويس. منها أيضا أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس وهذا حرام ولا تعرفان نص إيه يعني يلحق يعني اللي يلحقه يروح مكان في مزدلفة كويس ولا حاجة فيأخذ بعضه وينزل قبل غروب الشمس وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها من الأخطاء كذلك أنهم يستقبلون الجبل جبل عرفة عند الدعاء. ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم وإذا خلاف السنة في السنة استقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الخاصة بقى برمي الجمال والخطأ فيه طبعا لا شك هتبقى أول حاجة من الأخطاء رمي الشباشب هو نحوها <تصفيق> وكل حاجة اللي في إيده وربنا بيفتح به بي. اعتقادهم أنه بد من أفضل حصى من المزدرفة فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام منها حتى إن الواحد منهم إذا ضاع حصاه حزن حزنا كبيرا وطلب من لفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصى مزدلفة وقد علم مما سبق أن هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر به ابن عباس أمر بلقط الحصى وهو واقف على رحلته من مزدلفة فيجوز أن يلتقطها من من. اعتقدهم انهم برميهم الجمار يرمون الشياطين ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار فيقول رمينا الشيطان الكبير او الصغير او رمينا ابا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقل، ونحو ذلك من العبارات التي لا يطبيقوا بهذه المشاعر وطرهم ايضا يرمون الحصاب شدة وامف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم والله انا اشجد سب الدين للشيطان شايده هو من شدت يعني غيبه بتاع هو فصدت دي ولو تسمع بقى ما هازل وكل واحد بقى بيطلع الشحنة بتاعته كلها في الموضوع انت اللي خليتني اطلق مراسي انت اللي خليتني كذا ويدي بقى وزي ما هو عايز عارفين بقى اللي التانى دا اللي واقف قاله انا مش هضربك دا واحنا بالحج بجيه واحد وقال لنا اشوف تهب جد واقف بقى هو من بعيد مش عايز ازروه عجل بص كل دول بيدربوك أنا بقى مش هاد روك <تصفيق> أبوس إيدك في النفحال <تصفيق> فيضرب بغضب وانفعال والحطه تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضبا وعنفا في الضرب والناس حاوله ويضحكون ويقهقكون كأن المشهد مشهد مسرحية هذا شاهدنا هذا قبل أن تبنى الجسور وترتفع عنصاب الجمارات وكل هذا مبني على هذه العقيدة أن الحجاج يرمون الشياطين وهذا ليس له أصل صحيح يعتمد عليه وقد علم مما سبق أن الحكمة في رمي الجمار أنه إنما شرع لإقامة ذكر الله ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على إثر كل حصى منها كذلك رميهم الجمرات بحصى كبيرة وبالحذاء والخفاف والجزم والأخشاب وهذا خطأ كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره حيث رمى صلى الله عليه وسلم بمثل حصل خذف وأمر أمته أن يرموا بمثله وحذرهم من الغلو في الدين وسبب هذا الخطأ الكبير أيضا ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون الشياطين فليس هناك دليل على أنه يرمي الشيطان ليس هناك دليل صحيح على مثل ذلك تقدمهم إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى ولا يرحمون عباد الله فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقرب هذه العبادة إلى مشهد من القتال والمشاتمة ويخرج عن شرعت من أجله عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسند عن قدامى ابن عبد الله بن عمار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقب على ناقة صفداء لا ضرب ولا ترضى ولا إليك إليك لا ضرب ولا بعد ولا إليك إليك لا سمحت لا سمحت كده لا لا وليس أي نوع من المزحمة هو كده كانوا يلينون بينهم وبين بعضهم أما نحن في زمان يعني نفرت فيه القلوب فيحدث مثل هذا وأكثر تركهم الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق أنهم لا يقفون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاءا طويلا لربما يصل إلى نحو الساعة بعد أن رمى الجمرة الأولى ثم عند رمي الجمرة الوسطى كذلك وسبب ترك الناس لهذا الوقوف. الجهل بالسنة أو محبة كثير من الناس العجلة وتخلص من العبادة ويحبذا لو أن الحاجة تعلم أحكام الحج قبل أن يحج ليعبد الله على بصيرة ويحقق متبعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن شخصا أراد أن يسافر إلى بلد لا رأيته يسأل عن طريقها حتى يصل إليها عن دلالة فكيف بمن أراد أن يسلك الطريق إلى الله جل وعلا وإلى جنته رميهم الحصى جميعا بكف واحدة والمداخل من الأخطاء إن هو يرميهم مرة واحدة كذلك زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلها رضا للرحمن وغضبا للشيطان ربما قال ذلك وترك التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم فطرهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام ومشقة العمل قلنا المسألة في التوكيل دي لازم تكون مشروطة طواف الوداع والأخطاء فيه اولا من الأخطاء نزولهم من منا يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا إلى منا فيرموا الجمرات أخذهم ده يجي في آخر يوم أو يسموه يوم النفر ده فيروح يعمل إيبه ينزل يطوف للوداع بعد كده يروح يرمي حتى يعني يسهل على نفسه يعني وهذا لا يجوز لأنه مخالف الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت الطاف فإن من رمى بعض طواف الوداع فقد جعل آخر عهده الجمار للبيت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم منها أيضا مكثوم بذكة بعض طواف الوداع فلا يكون آخر عهدهم بالبيت وهذا خلال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الطاف ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه لكن رخص أهل العلم في الإقامة بعض طواف الوداع للحاجة إذا كانت عرضة كبيرة كما لو أقيمت الصلاة بعض طواف الوداع فصلاها أو حضرت جنازة فصلا عليها او كانت له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رقفة ونحو ذلك فمن أقام بعض طواف الوداع إقامة غير مؤخص فيها وجبت عليه إعادته يعني طف يقولك إيه طف النهاردة حننشي مثلا بعض الظهر فنطف من الفج ونريح ونبقى احنا كده تمام ونبقى بعد كده نقوم نصلي الظهر ونمشي لا طالما ليس له حاجة في مثل ذلك آخر عهده بالبيت يكون الطائف خروجه من المسجد بعد طواف الوداع على أختياتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة يخرج إيه ما يبقى يبقى خارج كده يعني يدي يوشه للكعبة ويرجع بظهره يعني عشان إيه ما يبهلوش. ما يدهلوش ما يديش ضهره للكعبة يعني. يعني هو ماشي طول الوقت أيني عليها فهذا خلاف السنة بل من البدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعائهم هناك كالمودعين في نسك فلاف تام كده, تعمل كده تعمل يسلموا بقى الكعبة كده هو ماشي يعني هذا أيضا من البدع المحدثة التي ليس لها أصل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي م...